جرحي عميق ويقسم الراس قسمين جرحي كسر كتفي وهد المقامي جرحي قسم ظهري وقوى الزليلين جرحي بدأ في فقائة المجسامي يعين هاتي دمعةك لا تكفين يعين هل الدمع مليون عامي يعين ما حد يسواهم عزيزين الا الذي يجا دربهم مستقامي عين ما حد عزيزين إلا الذي جادربهم مستقامي عين لا تبكي سواهم وتشكين إلا الرجال أهل الجهاد القدامي عز الله نحم من قفاهم قليلين. وعز الله من الكفراء البهامي فرقع علي ثور بقلبي براكين فرقع علي سبب القلب انصدامي فرقع السند والدرع في الضيق واللين انفرقع علي في المعارك احزامي فرقع السند والدرع في الضيق واللي انفرقع علي في المعارك احزامي وعبده ناجي كلهم لهم خاوين عيال عمي لحضرهم حامي كانوا اننا نعمل رجال الحكيمين وكانت مجالسهم شرف واحترامي وكنا نقاسمهم حياتي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 وامسا العدا رصد مسارات همين اللين نهج الهدف بانتظامي وتحركوا للمعركة جيش العجين بقم العتاد نعذكره للعدام فيها سلاح الجو ودروع تحسين واربع كتائب حاضره بالمقامي فيها سلاح الجو ودروع تحصين واربع كتائب حاضره بالمقامي والزاهمة في الصبح نار المعادين واستقبلوها بالصمود الصمود الكوامي والزاهمت في الصبح نار المعادين واستقبلوها بالصمود الكوامي الكوافر مقيدين وتسابقوا جال العدود الضوامي واستقبلوهم بالتكابير دعين الله اكبر جل, جل في القمام لينفلحوا بالفوز ناس مطيعين خاضوا الوقاء ما راودوا بالسلام لينفلحوا بالفوز ناس مطيعين خاضوا الوقاء ما راودوا للسلام في طاعة الله يا ادمانه سليم مقتر شرف روحي مع الحور نامي.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 حبر القلم عناه في الشعر بيتين حبر القلم ما كتاب كلامي ما ديري وش أبدبه على كيفي ومنين يرحي على فرق العالم الشعر البيتين حلمي القلم مقاري اكتب كلبي مدري وش ابدب على كيفي ومنين ترحي على فرق العزيز سمر راس جسمي جح كيف ساكت في ودع المقامي يا عيني هاتي جمعتك لا تكفين يا عيني هل سوى هم عزيزين اللذي جاد ربهم استقامين يعيني لا تبكي سوى هم وتشكين إلا الرجال أهل الجهاد القدامين عزا الله الحلم منك فهم قديرين عزا الله في رحمة بهم كن ولا للعرج للحكيم يا هدف بانتظامي واتحركوا للمعركه جيش عجين باكمال عتاد العسكر اهل انعدام واستقبلهم بالتكابير داعين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 الله يا دما مات تسيل روحي مع هذه الشهاده يا رجال forever